لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولرض وضعها للنام فيها فاكهة والنخل ذات الكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آس ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارد من ناد فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آل ربكما تكذبان؟ ما رج البحرين يلتقيان بينهما ذر زخ لا يبغيان، فبأي آل ربكما؟ تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوارل المنشآت في البحر كالأعلام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتوا أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواهم من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء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 ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذون بالنواصي ولقد فبأي آلاء هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 مستكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين ثان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيك إن قاصرات الطرف لم يطمسهن الناس قبلهم ولا جان فبأي آل ربك ما تكذبان كأنه الياقوت والمرجان، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ هل الجزاء لحسن إلا لحسن؟ فبأي آل ربك تكذبان؟ وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ما عينان الضاّختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء؟ وماتك الذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما ماتك الذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آ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 على رفرف خطر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام